رسول الله ضاق القلب ذرعا وطال الشوق حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داوما رسول الله ضاق القلب ذرعا وطال الشوق حنينا وطوعا وفاض الوجد بالسهد ينادي سلاما يا رسول الله داما يا رسول أحن إليك ما دامت حياتي غراماً صار في أماق ذاتي وحباً مولعاً بك يا حبيبي بكل سلام مني أو صلاتي أحن إليك ما ändbik, ja, härbär, i, i, i, i, السلام عليكم أنا محمد يوسف إذا عجبكم فيديو يا رسول الله ما تنسوش تعملوا لايك شير كومنت وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لصفحتنا عشان يوصلكم كل جديد في لايك ماي نيو فيديو يا رسول الله प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर كومنت اند डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स تو ريتش ऑल نيوز السلام عليكم